بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلنظر الإنسان لن خلق, خلق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم قبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء أرض ذات الصدع إنه لقول سفي وما هو بالهجم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين